إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله, أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو أن صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا są to مَا które nie są w stanie znaleźć się w tym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 Allahu عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بينهما. بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى فيئا إلى أمر الله فإن فات فاصلحو بينهما بالعدل وأقسطو إن ان الله يحب المقتصدين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم الله Panie Przewodniczący! لَا Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! اسَ ان يَكُن خَيرا مِنْهُن وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ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 ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم ان يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا ايها الناس انا خلقناكم إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل nie إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ zbyt إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمن